هذه الشيلة من كلمات الشاعر بن جعموم إشراف أبو أصيل سالم مقبل اليافعي فارقتني ورأسي كل ساعة يشيب لن تفي ذهر الهوى وتسابها ويا ولد جي حموم عند الحبيب ناولوني علاج النفس وصابها قلت وش فيش قالت يا علي لا تغيب ولا ذي صابها سيب والمقادير بتعمل على اسبابها يا لا, لا لا يا لا لا يا لا لا, لا, لا يا لا لا, لا, لا, لا والمقادير بتعمل على اسبابها ادعي يا الله من قلبيش عسى يستجيب يا الله الناس ما تفتح لنوابها آه بي آه من هذا الزمان العجيب قطعتنا سنين الوقت بنيابها لا نفعني في الغضب على جاب الطبيب لا ولا فادت الرقية ولا عشابها الدوايا ولا جامو ما عنده الحبيب نهونني. صابها. يا لا لا لا يا لا لا و يا لا لا يا لا نهول علاج نفس و صابا. يوم سافرت قلبی جامی الهاب له و احترقب باین غرفاتها تغني بعد هذات قبل المغيب يوم تقبل وحيا الله ذي جابا يا لا لا يا لا لا يا لا لا يا لا يوم تقبل وحيا الله ذي جابا يشهد الله ناقیب عندي اغلا من الدوله ونوابها حبها قابل صدام البطل والمهیب امها قبل ما تحلم في انجابها الله قبل ما